وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةِ قُلْ بَنَا وَرَبِّي لَتَأْتِينَكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ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 مَدْرِن جَزٍ لِيم وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ لَذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ عَزِيزٍ حَمِيدٍ وَقَالَ الَّذِينَ كَثُرُوا هَلْ نُدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلٌّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ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 بَنَتُوهُنَّ الْأَرْضَ تَأْكُلُ مِنْ سَآتِهَا فَلَمَّا خَرَّتْ وَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وشمال اكلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء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 قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل مزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور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 قُل لا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرِمْنَا وَلَا نَسْأَلُ عما تعملون قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ العليم قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ الْحَقَّتْ بِهِمْ شُرَكَاءُ كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كأَفْتَلِ النَّاسَ بَشِيرًا ونذيرًا ولكن أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ قل أروني الذين ألحقت به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافتا للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 ولو ترائذ الظالمون موقفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكم مؤمنين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 وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما رأوا العذاب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 التي تقربكم عند نازل الفاء إلا من آمن إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء ضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون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 وهو خير الرازقين سبحان الله ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاءُكُمْ وقالوا, وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءُوا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 قل إنما أعظكم بواحد أن تقوموا لله أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إنه إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد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 قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربه إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب قالوا آمنا به واننا له متناص من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريد